الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا أتم الصف الأول فالاول الله أكبر الله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 سبح اسم ربك اللَّهِ الَّذي خَرَقَ فَسَوَى وَالَّذي قَدَّرَ فَهَدى وَالَّذي أَخرجَ المَرعَةَ فَجَعَلَهُ غُثاءً أَنَّحَوا سَيُقرِئُكَ فَلاَ تَنسَ إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعلمُ الجَهرَ وَمَا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 بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وهذا قال في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله اكبر الله جميع الله لمن حمده ربنا لك الحمد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 ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ الله أكبر الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد Allah